قفي يا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبه ولما كم بدعاءك ربي شقي وإن ويأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا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 قال كذالك قال ربك هو عليهن وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلْيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةً Fahraj ala kaumhi min al-mihrab, faohaailimu asabhu bukratu wa ashiyah. Ya yahya, xul Kitab biqul wah, wa atainahu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 أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّدٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيًّا Fahamletu, fanta bedet bhih makanan qasiah, fajaah al makhadu ila jdhin nakhleti, qalat ya laytni, mintu qabla haza, wakumtunisya mansiyah, fna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 وجعلني مبارك لينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 إذ هم يوم الحسرة إذ قُبِي لَمْرُ وَهُمْ فِي غَفلَتِهِمْ وَهُمْ لَا يُمِنُونَ إِنَّنَا نَحْنُ نَرِثُ الْضَّامِنَ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Wadzqur fil Kitab Ibrahim Innukaanu Cid Quan Nabi A. Ith Qalil Abihi Ya Abtill Ma Ta'abdul Ma La Yasmau La Yubacir Wa La Yubni An K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 من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا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 Ulaikah, الذين an-nama عليهم min Nabiina min zuriyat Adam, wa min man hamalna min Nuh, wa min zuriyat إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجد بينا إذا تطلع عليهم آيات رحمن خر سجدوا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يرضمون شيئا وعد من التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لقوى إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية ويقول لِإِنسٍ أَيْذَى مَا مِنْ تُلَسُّ فَأُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ لِإِنسٍ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن ضال ولم يكن شيئا فوربك لنحشرا النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننزع من كل شيعة هموم وشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا ثم ند تد الذين اتقوا وذروا الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن دنيا وكمهلنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا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 ويزيد الله الذين اهددوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآخر اي أم با امتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فدا واتخذوا من دون الله آ اللي يكونوا له معزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزّ فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عذا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ لَضُّ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَن ولرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فضدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكمهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد او تسمع لهم ركزا